شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بحل طروب بالعيد اللي جان وجاب كل خيرات من كل صف وشمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بحل طروب بالعيد اللي جان وجاب كل خيرات من كل صب ينثرها في وسط الروح والهم منك اللي يروح ينثرها في وسط الروح والهم منك اللي يروح ما يبقى لنا أن يجرو نطويها لغاية راح تضوي غروب وكل غنى بحل طرق بالعيد اللي جانا وجاب كل على الغالي في صفحة كا، على نجن وما في نيهون، لللي بضعفه مغلوب. والحب فينا ما يحتاب يهدينا سما تبكي الدار. الأكبر أحبابنا صغار، والغم منا كل يذوب. أهدين زما تفك لكبر أحباب